أكثر ضرره فالشرك أكبر ذلك كله وهو الذي لا يغفر لنص الله تعالى على ذلك وبعده اليأس من رحمة الله لأن فيه تجذيب القرآن إذ يقول وقوله الحق ورحمتي وسعت كل شيء صدق الله العظيم اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله, الله والحمد, والحمد لله ويا إله الله والله أكبر, الله أكبر.